بَرَاءَتُكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ بَرَاءَتُكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغز الكافرين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغز الكافرين وأذاد مِنَ الله ورسوله إلى الناس يَوْمَ الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأذاد من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء المسيح يا رسول فإن, فإن ترتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير موجد الله وإن توليتم فَكُنْ وَمُوجِبَ اللَّهِ وَأَشْيَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَأَرْسِلْ إِنَّكَ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَمْ يُحَرِّمُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَمْ يُدِينُوا دِينَ الْحَقِّ وقوم شيئا وذر والله عليكم احد فاتوا اليه إلى ما الله يحب المتقين ان الله يحب المتقين فَذًا سَلَخَ الأشبرُ الفُرُ فَقثُ المُشكينَحيَفُ وَجدَدُهُم وَفُضُهُم وَحُهُم وَقُودُ لَهُم كلُ مَصَدَ فَ كل مَصَد فإِن تَلََبُ وَأَقَامُ الصَّلَةَ وَآتَمُ الزَّكاتَ فَخَلُّ سَدلَهُ فَإِن تَب وَأَقَ الصَّلَةَ وَآتَ الزَّككَ تَخَلُّ جَدلَهُ وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلكم انهم قوم لا يعلمون ذلك انهم قوم لا يعلمون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 الَّذِينَ هَجَرْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَمَسَّكْتُمْ فَلَن تَسْتَبِقُونَهَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا الولذمه كيف وإن يظهر لا يرقب فيكم إلا الولذمه يرضون بأفواههم وتخبا قلوبهم وأسترهم فاسقون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 إنهم ساء, انهم ساء ما كانوا يعملون لا يقبول تائ مؤمن الا هو ولا ثمه لا يقبول تائ مؤمن الا هو ويقولون وأولاك هم المتدون فإن تابوا وأقعوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن تابوا وأقعوا الصلاة وآتوا الزكاة في ونفصل الآيات لقوم يعلمون ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهد وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر وإن إِنَّ لَهُمْ يَوْمًا دَاجِيًا وَقَائِدِي كُمْتَكُسُو أَمَّ تَلْفُسُ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لهم لعلهم <تصفيق> 107. ألا تقاتلون قوما نكسوا أعمالهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة 118. ألا تقاتلون قوما نكسوا أعمالهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة اتقشوا شؤونهم اتقشوا شؤونهم فالله احق ان تقشوا ان كنتم مؤمنين أن إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذلهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشكِط رور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذلهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشكِحط رور قوم مؤمنين وَيُذْهِ بِ غَْبَقُلوا بِهِم وَذهِ بِبَكُوا بهم وَيتُبُ اللهَّهُ عَلَى مَْ يشَ وَتُب الظَّهُ عَلَ بِ يشَ وَلهَّهُ عَمٌ حَك وَلهَّهُ عَمٌ حَكين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 وَلَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا عَدُوًّا وَلِلْحُكْمِ عَلَيْهِمْ عِندَ اللَّهِ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَاللَّهُ ظَهِيرُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ قَدِيرٌ فِيمَا تعملون, تَعْمَلُونَ مَا سَأَنَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ ين بالقف لا يسلم مشركين ان عموم هذه الضنون يزين علينا ان اسير بالقف وفي النار خالدون أولئك حرقت 111. <تصفيق> إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله 112. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم اَخِفْ وَتَقَوَّمُ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَلَا تُفْسِدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله أجعلكم كمن آمن بالله الآخر وجاهد في ط bioech p čim pётr Cyenn damab kabel urgeaq pctv T'lhu glad w tu Heillag لا يَسْتَوُونَ عِندَ الله لا يَسْتَوُونَ عِندَ الله والله لا, والله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ والله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أعظم درجة عند الله الذين آمنوا وآدموا وجاهدوا في سبيل الله بأمواجهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وأولئك يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ منه وَرْدٍ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْ وَرْدٍ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ خالدين فيها ابدا خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم ان الله عنده اجر عظيم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 عن الايمان ومن يتولهم منكم فؤلاء كهم الظالمون قل ان يتولهم منكم فؤلاء كهم الظالمون قل ان كان اباؤكم والداه وإخواركم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن قل إن كان آباؤكم وأرهابكم وأجوالتكم وعشراتكم وأمور لك ترسلوها وتجارة تخشعن كذابها ومفاكل ومفاكل ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره وَالْفَاتِمْ تُذْلُّنَّا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَاكِ سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَسَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِكِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاتِقِينَ وَاللَّهُ لَا الْقَوْمَ الْفَاتِقِينَ ق نَصََكَُّكُ النَوطُكَكثيرة وَيومَحُلَ إذ عجَبَتكُم كَسْاتُكُ فَلا ثُونياكشيَ لقد نَصََةُ مَوْوطُ النووطَُككثيرة وَيَّط إجرَتك فلم تغن عنكم شيئا وضافت عليكم الأرض بما رهبتتم وليتم مدبرين فلم تغن عنكم شيئا وضافت عليكم الأرض بما ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل لجنودا لم ترواها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ثم يتوب الله اذكر ابنك ارحم والله هو الغفور الرحيم وما خسر الرحيم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يا ايها الذين امنوا ان الذي مشى فلا ينسى فلا يكذب الناس اذا دعوا ذا دامن هل وان سفتم عيلة الله من فضله ان شاء پوپین ان آئی انکی قاتلو الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون قاتلو الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدعون ديننا الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون ولا يدعون ديننا الحق من عن يد وهم صاغرون وَقَالَتِ يَهودُ زَيْرُونِ بِنُمهِ وَقَالَة النَّصَارَمَت فُبِنُ اللَّ وَقَالَتِ, وقالت يَهود زَيْعُونِجُل وَقَالََة نَصَارَ المَّجِيثُِن اللَّ ذابِكَ فَوْلهُ بِأَفْواهِهِذلِكَ قَوْلون يُبَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ يُبَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح أبن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا في حدنا مرجما ما حيوا ان لا اله الا هو لا اله الا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 17. والذين يدلسون الذهب والفضة 18. ولا ينفقونها في سبيل الله 18. تبشرهم بعد بن المواطنين والذين يدلسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 20. تبشرهم بعد يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ يَوْمَ النَّارِ هَذِهِ النَّارِ إِنَّمَا تُكْوَى بِأَجْدَاثِهِمْ وَجُنُوبِهِمْ وَظُهُورِهِمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ أَجَمَعْتُمْ كُنُهَهَا قُتِقُ تَدَّقُونَ مَا كُنْتُمْ تَفْجُرُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَحْرُمٍ من مَا كَانَ لِيَجْعَلَ فِي كتاب يَوْمٍ قَرَفَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَضْعَافَ الْخُرُفِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ لَا وَقاتِ المُشكينَكسَّة كماَمَا يقاتِونَكُ كَ وَقاتُ المشفينكَّتَ كمام يقاتُونَ بِكَ وَلَمُأَ PROBLEM ANNA THA MA AL MUSTAFIN IN MAN NASI ZIYADATUN FIL KUFR YADLLU BIH ALLADINA KAFARU YUHLLUNHU AAMAN WA YUHARRIMUNHU AAMA IN MAN فَمَن يَحْلُلْهُ عَامًا وَيَحَرِّمُونَ عَامًا وَيَحَرِّمُونَ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيَحَرِّمُونَ عَامًا وَيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حرم الله لُيِنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ لُيِنَ لَهُمْ ثُؤُقُهُمْ آخِرُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ جَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُم في سجير الله اشتاقتم الى الارض يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا فينا لكم في في سجير الله اشتاقتم الى الارض ارديتم الدنيا من الاخره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 غَوْثَ الَّذِي أَمِنَ وَيَسْتَرُ الْقَوْمَ الغُرَفَ وَلا تَفْضُو شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير.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 فقد أكره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغال إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا الله السَّكِينَةُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ النَّجْمِ نَكَفَرُ السُّكْنَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ إن يخفافا وثقالوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله إن يخفافا وثقالوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون للكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وتفرا قافدا لاشتبعوك ولكن بعدت عليهم الشفة لو كان عرضا قريبا وتفرا قافدا لاشتبعوك ولكن فعجت عليهم الشصة وسيحلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم وسيحلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يحلقون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون يحلقون أن قُلْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصَلَّى اللَّهُ عَن كُلِّ مَا أذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ قَدْ كَذَبُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ أَصَلَّى اللَّهُ عَن كلمة أذنت لهم حتى لا لَكَ الَّذِينَ قَدْ ظَفِرُوا وَتَمَنَّى الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر أن ذَٰلِكَ مُكْمِلُ مَكْمَلِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُضَاعَفُ لَهُمْ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون إنما يستحذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت وَلَوْلَا أَنَّ رَبِّي كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدَّ لَهُمْ دَتًّا وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ فثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ كَلَمْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدَّ لَهُمْ Quan கி கري हम bon biayaத்தهُ ت pak muapi لَمْ يَخْرُجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَذَلًا وَلَأَوْضًا خِلَالَهُمْ يَرْغُونكُمْ الْفِتْنَةَ وَيُفِيكُمْ ثُمَّ مَاعُونًا رَهُمْ لَمْ يَخْرُجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خبالا ان ان كن خلال سيدونكم الاثنتين تم ماعون لهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين لقد ارتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أم الله وهم كارئون لقد ارتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق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 أَنَا فِي اسْمِكَ تَفَقَّهُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إن تصلك حسنة تسؤهم وإن تصلك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون إن تصلك حسنة وإن تصلك مصيبة يقولوا قل أخذنا أمر ما من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيب ما إلا ما كتب الله لنا هو وعلى الله فليتغكل المؤمنون كن لن يصيب ذا إلا ما كتب الله لذا هو مولانا وعلى الله المؤمنون أولم تربصونا بنا إلا إحدا الحسنيين أولم تربصونا بنا إلا إحدا الحسنيين ورحمنك رب وص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عين وَنَحْنُ لَكَ رَبٌّ فَبِكُمْ أَنصِيبُ فَرَمْ وَهُوَ عَذَابٌ مِن عِندِي أَوْ بِأَمْرِنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا, معكم متربصون فتربصوا إنا معكم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبلنكم إنكم كنتم قوما فاسقين قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبلن فَمَنْ تُمْ قَوْمًا كَثِيرِ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْ نَفَقَاتِهِمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْ وَ تَقَافُون إِلأَ النَم كَطَود الل وَدسُول وَلَا يَأُ نَصولََا وَلَا يَأتُ نَصوَلَكَ إِللا وَهُم قُسَلَ وَلَا يم فِكونُونَ إِللا وَمَا يَمْلِكُونَ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ فَلَا يُؤْخَذُونَ فَتَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِن إن ما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إن ما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرطون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرطون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو هدخلا لولوا إليه وهم يلمحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو هدخلا لولوا إليه وهم يلمحون ومنهم من يلبزك في الصدقات فإن أعطوا منها أعرضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسحطون ومنهم من يلبزك وَالدَّاخِرَاتِ فَهُمْ كُلُّهَا وَإِنَّنَّ يَقُولُ مِنْهُمْ إِذَا هُمْ يَسْطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا ولو أنهم رضوا ما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 لَنُصْلِحَ قَطُعَ الفقراء والبساكين والعانينا والايامه والمؤلفت قلوبهم وفي السقوي والغارين وفي جميل الله وجليل هذه عطاء من الله والله عليم حكيم عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يَؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يَؤْذُونَ النَّبِيَّ قُلِ الْأُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ قُلِ الْأُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالَّذِينَ يَخْذُلُونَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ يَكْفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ أَحَسِبُ أَن يَطَّوَّهُ إن, <تحلقون> <لكم يرضوكم> <ورسوله> أن, إِن كَانَ مُؤْمِنًا يَحْرِقُونَ فِي لَيْلَتِكُمْ نُعُوقٌ لَّعَنَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ أَحَسِبُ أَن يَطَّوَّهُ إِن ألم يعلم أَنَّهُ من يحاجد الله ورسوله فأن له نار جهنم قالدا فيها ألم يعلم أنه من يحاجد الله ورسوله نما خالدا فيها ذلك الحب العظم ذلك الحب العظم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم يحذر المنافقون ان تُنَزَّلُ عَلَيْهِ صُورَةٌ تُنذِرُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ الَّذِينَ يَسْتَهْزِئُونَ إِنَّ اللَّهَ ما إن الله مَا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نحوب ونلعب ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نحوب ونلعب قل أذي ورسوله كنتم تستهزئون قل أذي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتبروا قد كفرتم إن أقوى صائفة منكم نعذر صائفة بأنهم كانوا مجرمين إن أقوى صائفة انهم كانوا يالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ان النفاق فيه ملتاكون ان النفاق فيه ملتاكون واد الله المنافقين والمنافقات والكفار نارا رجان خالدين فيها هي حسبهم وَاذًا صَاحُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَةُ سَوًا نَرَى جَنَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ كالذين من قرلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كالذين من قرلكم كانوا أشد ت بخلَثِ فََمتَ بِخَلَاتِهِ فََمتَاصُون بِخَلَثِكُم كَمَستَمتَ الذيَم قَمِك بِخَلَثِ وَقُبتُم كََّ خَابُ فََمتَ بِخَلَاتِ إِ بخلافكم كما استمتع الذين من قدركم بخلافهم وغضهم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم جَهَنَّمَ وَسُقُوا الْمَاءَ الْمُغْلِيَ فَقَطَّعَ بِهِ الْأَمْعَاءَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مرينا أَلَمْ يَأْتِهِ النَّبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَدْرِهِمْ قَوْلُ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْلِ إِذْرَهِمَّ وَأَصْحَابِ مَرْيَنَ أتتهم رسلهم بالبينات فَمَا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا وَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله يحرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويريحون الصلاة ويغتون الزكاة ويطيعون الله اولئك سيرحمهم الله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جن تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عبد وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار قالدين لَفِيَ وَسَكَنَ صَلْبَتًا جِئْنَكَ عَذِبٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللهِ أَصْبَحَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللهِ أكبر ذلك هو الفوز يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما وَمَا قَوَاهُمْ جَنَّهُ وَبِثًّا مَضِيق يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُم بِمَا لَمْ يَنَالُوا يحبون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه وأموا بما لن ينالوا وما نصموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وما هُوَ الَّذِي أَصْلَحَ بَأْنِيَةً يَفِي خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بَأْنِيَةً يَفِي خَيْرًا لَّهُمْ وإن مَوْعِدًا قَرِيبًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا هُمْ فِي الْأَرْضِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ وَمَا هُمْ فِي الْأَرْضِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ وَمِنْهُمْ مَنْ عاهد الله لئن وَاللَّهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ اللَّهُ الَّذِي آتَانَا مِنْ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فلما آتاهم من فضله بخلوا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يسدمون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم ما وعدوا وما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علاه الغيوب ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وَاَجْرُهُمْ وَاَنَّ اللَّهَ عَنَهُم غَفُورٌ ٱلَّذِينَ يَنْبِذُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الذين ينهجون الوقف وغوين من المؤمنين في والذين لا يجدون إلا جدهم فيسحرون منهم شفر الله منهم ولهم عذاب أليم توب اللوأَ لا توب اللو إ تَ اللو سعين مة فلَ في الله لَ الأَنا ت اللو إ ت اللو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي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 أموالهم وأنفسهم في سبيل الله وكرؤوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفعوا في الحظ وكرؤوا أن يجاهدوا وأنفسه في سبيل الله وقالوا لا تنفعوا في الحر قلنا رج أنما أشذ حرى لو كانوا يفقهون قلنا رج أنما أشذ حرى لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليدفوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فليضحكوا قليلا وليدفوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك اللَّهُ إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فإن رجعك الله قم رضيت بالقعود اول ما هو تنفعلوا مع الخالف انكم رضيت بالعهود اول ما هو تنفعلوا ولا تصل على احد منكم لا تكذب ولا تقم على قبره قوله فكل على احد من مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله انَّ تَوبَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا سَوَّفُوا وَلَا تُجْرِكْ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ وَلَا تُجْرِكْ أموالهم, أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُ فيها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون واذا انزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو قَالُوا رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أرَاؤُهُ أَنْ يَكُونُوا مَعَ الْقَارِعَةِ وَقُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَأُمِّي لا يَفْقَهُونَ أرَاؤُهُ أَنْ يَكُونُوا مَعَ الْقَارِعَةِ وَقُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْتَغِيثُونَ لَكِنْ رَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ لَكِنْ رَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه وَأُ إِكَ لَقَرَاتُ وَأُل إِكَهُممُفْلِحون وَأُل إِكَ لَ القَياتُ وَأُن إِكَهُم الْ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا فارِكًا صَوْتُ العَظِيمِ وَجَاءَ مُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرَاضِ يُؤْذَنُ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَجَاءَ مِنَ الأَعْرَاضِ يُؤْذَنُ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا سَيُطِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سَيُطِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ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 ولا على الذين إذا ما أتو ك لتحملهم كلتا لا أجد ما أحملكم عليه تولو ولا على الذين إذا ما أتو ك لتحملهم كلتا لا أجد ما تولوا وأعنهم تفيض مِنَ الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون تولوا وأعنهم تفيض من الدمع إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ارادوا بان يكونوا مع القوالب وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ارادوا بان يكرون عن القوالب وطبع الله يعلمون يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم كلا تعتبروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم كلا تعتبروا ولكن قد نبأنا اللَّهُ إن أخبارك وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم وَترَمَّ غلَ لَك رَجول ل شَُّ تَُصدُ إلىى وَد وَشدة ب سَونَذأوق بم ف ثُم يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قَالَرْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قَالَرْتُمْ إِلَيْهِمْ تَرْمُونَ إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَضُرُّ عَنْهُمْ فَإِنْ تَضُرُّ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضُرُّ عَنِ الْقَوْمِ فَاسِقِينَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَضُرُّ عَنْهُمْ فَإِنْ تَضُرُّ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضُرُّ عَنِ الْقَوْمِ فَاسِقِينَ الآراد اشد كفرا ونساءقا واجدر ان لا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله ان اراد كفرا ونساءقا واجدر ان والله عليم حفيد ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما يَا دَخِ مُسْتَوَاءِ عَلَيْهِمْ دَاءٌ يُسْعُ عَلَيْهِمْ دَاءٌ يُسْعُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 اللهم صلوا واصلوا وسلم ألا إنها قببة لهم ألا إنها قببة الله في رحمته إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وغضوا عنه أعزقون الأولون من المؤادرين والأنفار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه, ورضو عنه, ورضو عنه وأعز لهم جنة جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعز لهم جنات تجري تحتها الأنهار فيها أبدا ذلذلك الفوض العظم ذلك الفوض العظم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ومن اهل المدينه سمعوا وعرا تا نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر تيره أن عسى الله أن يتوب عليهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر تيره أن عسى الله فٌعَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ قد من أمواله شرقة تصرمه وتذكيه بها وصل عليه إن صلاتك سكن له والله سميع عليم إن صلاتك سكن له والله سميع عليم أَلَمْ يُعَلِّمُوهُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ أَلَمْ يُعَلِّمُوهُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ قل صلوا واذكروا ان الله هو السميع الرحيم وقولوا يمنوا فسيرا الله عملكم ورسوله والمؤمنون قولوا يمنوا فسيرا الله عملكم ورسوله وَتَفُ رَ الُّونَ إِلَ عَ الغَيبِ وَالشَّادةِ فَيونَذِّ أُكُ بِمَكُُم تََّلُون وَتَكُ رَُّونَ إلَ الغَيبِ وَشادَة مِثَن نَذِّعُكُ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَصُوبُ عَلَيْهِمْ وَآمَنُوا مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يَصُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والله عليم حسين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتحريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل والذين اتخذوا مسجدا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ هنا يصنع نهي امر ذي الاثنا والله يشهر ان لم لا تقم فيه ابدا لا تقم فيه ابدا لمسجد أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىَ من أَوَّلَ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىَ أَوَّلَ يَوْمٍ <تصفيق> والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ على تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى زُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ فَمَنْ أَشْتَسَبُ الْيَانَهُ عَلَى تَخْوَى مِنَ الضَّعِ وَلِقْوَى مِنْ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَشْتَسَبُ الْيَانَهُ عَلَى شَفَاهُ فِي الْهَادِينَ فَانْهَى رَبِيْهِ فَانْهَى رَبِيْهِ نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْذِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فانهى ربي في نار جهن والله لا يهزي القوم الظالمين لا يجال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم لا يجال بنيانهم لنوري في قلوبهم بالله ان تفكك قلوب والله عليم حكيم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَذَّبْنَ عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَعَذَّبْنَ تَمْشُوا وَنْكِ فِي وَالْقُرْآنَ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ لِلَّهِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ لِلَّهِ فَأَكْثِرُوا لَيْلَيْكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ أَكْثِرُوا وذلك هو الفوز العظيم فرأيكم الفوز العظيم اسماءنا العابدون الحامدون السائحون راكعون الساجدون الآمنون بالمعروف اسماءنا الآمنون بالمعروف الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الآمنون بالمعروف والناهون عن المعروف الَّذِي وَاعَدَكُمْ وَعْدَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ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 انه وعد الله تبرأ من وما كان يحا موذنا لاديه الا عن ما وعده إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَنِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَنِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَسْتَقُونَ وَمَا كَانَ حتى يبين لهم ما يفتقون إن الله بكل شيء عليك إن الله بكل شيء عليك إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي سَنَوَاتٍ وَالْأُفْقِ يُحِي وَالليل وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ولا نرجو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 والأنصار الذين اتبعوه في شاعة رسخة بعدما كاد يزير قلوب فريق منتهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم إنه بهم رؤوف رحيم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 وَبِأَمْرِكَ مَوَافَقَتْ عَلَيْكَ أَنفُسُهُمْ وَفَنُّوا وَظَنُّوا أَن لَّمَّا جَاءَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَبِعَنَّهُمْ لِيَتُوبُوا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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرضبوا بأنفسهم عن نفسه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب قَنْ لف اللهَّ الله وَلَا يَو غَضُوهِ أَن كُتهِم نَفِْ ذَلِكَ بِأََّهُم ل يُصبُهُم وَمَؤُ وَلَا نَقَضُوا وَلَا مَقَقَطُم فيِي سَبِلَّهِ وَلَا يَفَُون لَكِن كَأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ إِلَّا وَهَنٌ وَلَا نَقَمٌ وَلَكِن نَقَصٌ فِي سَمِعِ اللَّهِ وَلَا يَقْرَؤُونَ وَلَا يَفْقَهُونَ مَوْتَ ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ولا يتعون موسئين يغيظوا الكفار ولا يدالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 يَفْتَرُونَ وَاجِعًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ نِيَّةَ أَنْ يَبُوءُوا بِذُنُوبِهِمْ فَنَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ هُوَ الْتَّوَّابُ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً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 ثُمَّ خُذْ مِنْ فَتْحِ اللَّهِ وَمَا آتَاكُمْ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَرَوْنَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَلَن صورة فمنهم من يقول أيكم زادت مهابه إيمانا وإذا ما أنزلت صورة فمنهم من يقول أيكم زادت مهابه فََّا الذيينَ آمَهُ فَزَادَتهُم إمانَ وَهُم يَستَشِون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا وَمَا كَانُوا يُنذَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ إِيمَانٌ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ مُؤْمِنُونَ أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أغنى يوم أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون وَإِذَا مَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ نَضَّ وَزَعَمَهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَفُّنَّ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا وَإِذَا مَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ نَضَّ وَزَعَمَهُمْ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما صُمحَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ يَحْمِلُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ رَحْمَةً إِنَّ آلِهَتَكُمْ اِذَا تَعَوَّلُوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اِذَا تَعَوَّلُوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إله إلا هو عليه